ناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين والارض مددناها القينا فيها رواسي وبثنا فيها وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٌ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِن نَّسْتَلُهُ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وأرسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم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 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بشرا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ روحي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 صلصال من حَمَ مَسْنُون أَلَمْ تَخْرُجْ مِنَّا فَإِنَّكَ رَجِيم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ يوم الوقت المعلوم قال رب بما اويتني لازينا لهم في الارض ولا اذهنهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم ان 124. وإن جهنم لموعد أجمعين 125. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 126. إن المتقين في جنات وعيون 127. أدخلوها بسلام آمنين وَنَ َعنَامَا فِي صُدُورين مِن غِلْ إِخْوانًا عَى صُرورٍ مُتَطابِنين لَا يَمَ الصُم فيِيهَا نَ صَبَ وَمُم مِنهَا بِمُفْرجين نَبِّ عبَد أن أَنَ الوفُور وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّمَا نَبِّئُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ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 قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل نوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأة قدرنا إنها لمن الغابرين لَمَّا جاء آل نوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه وَتن كَ بِالحَقِّ وَإَِّا لَصَادِقُون فَأَسِ بِعَنلِكَ بِقِطَع مِنَ الليْلِ وَتَّ بِعَدِبَارهُ وَلَا إِلتَفِتْ مِنكُم أَ أحدَدَ وَمْضُ حَيثُ تُؤمررون وَقَضَينَا إلَ ذَِكَ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 فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِيمَانٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُوسَى وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا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 عَنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحًا لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لنسأل 112. عما كانوا يعملون 113. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 114. إنا كفينا كالمستهزئين 115. الذين يجعلون مع الله إلها آخر